الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا تنفعنا إما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم والحكيم أما بعد الموضوعنا في هذا اليوم من كتاب الورقات الإيمان أبي المعالي الجوين في أسول الفقه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 لأن المراد بالكلام هنا المراد به علم اللغة العربية وليس المراد به علم الكلام المشهور عند المناطق او المتكلمين واهتمام الأصوليين بعلم اللغة العربية هذا سببه واضح لأننا ذكرنا فيما مضى المقدمة أن من الأمور التي يتمد منها أصول الفقه نعم علم اللغة العربية ولأن الأصول أصول الفقهي يعتمد على الكتاب أدلة الكتاب والسنة وكيفية الاتدلال بها. بها والكتاب والسنة إنما جاء بلسان عربي مبين إذن لا يمكن فهم الأدلة ولا لا يعرف كيفية الاستثاثة منها إلا بمعرفة اللغة العربية فوإذا متوقف على معرفة اللغة فمن لا يحسن اللغة نعم لا يحسن التعامل مع الأدلة والنصور من لا يحسن اللغة لا يحسن التعامل مع الأدلة والنصور أما قول الماتر رحمه الله تعالى فأما أقتام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام إثمان هنا كلام المؤلف رحمه الله فيه إيهام يوهم أن أحسام الكلام هو ما يتركب منه أن أحسام الكلام هو ما يتركب منه لأنه قال فأما أحسام الكلام فأقل ما يتركب منه والحقيقة ليس مراجه هذا لأنه ذكر بعد ذلك أحسام الكلام في قوله والكلام ينقذن إلى أمر ونحن لكن أراد هنا أن يبين قبل أن يرفر أقسام الكلام فمراده والله تعالى أعلم يعني باب أقسام الكلام لأن المؤلف ما بوق هذا التوبيب الماثر أمامكم قال من وضع هذه النزة وإلا المؤلف ما قال باب أقسام الكلام ولكنه قال أقسام الكلام فأما أقسام الكلام فيحمل مراده على أنه التعبير نعم على تقدير محدود باب فأما باب أقسام الكلام والدليل على هذا أنه قبل ذلك قالوا أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنعي والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره هذه كلها تمها إيش؟ أبواب أصول الفقه فلما انتهى من تعداد الأبواب بعد قوله وأحكام المساعدين فأما فأما أقسام الكلام يعني فأما باب أقسام الكلام هذا هو مراد المؤلف ولا يفهم منه أنه أراد بالتركيب أنه هو أقسام الكلام هذا لا يفهم من كلام المؤلف لكن العبارة كان فيها إهام لأجل الفاصل الذي حصل بين الكلام السابق والكلام اللاح طبعا المؤلف هنا ما عرف الكلام لم يعرف الكلام وإنما أراد أن يبين تركيب الكلام مما يتركب وقبل ذلك كان ينبغي أن يعرف الكلام اللغة هو في الاصطلاح او يقتصر على التعريف الاصطلاحي عند النحاس ظلم أن يعني في الكلام له باب فلو عرف لكان أفضل لو عرف الكلام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 او كثيره مفيدا كان او غير مفيد كل هذا ينطبق عليه مسمى الكلام في اللغه واما الكلام عند النحويين واما الكلام في الاصطلاح عند النحويين فقالوا هو اللفظ المركب او هو اللفظ المفيد او اللفظ المركب المفيد بالوضع هو اللفظ المركب اللفظ المركب المفيد بالوضع هذا التعريف ذكره طاحب الأجرومية نعم وابن عقيل وغيره يقولون هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ولذلك قال ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد كاستقم فهنا اشار الى الكلام اشار الى اللفظ واشار الى الافاده اشار الى اللفظ واشار الى الافاده واما قول ابن عقيل يحتر السكوت عليها نعم فهذا يبقى من كلام ابن مالك في قوله استقم لان كلمة استقم هنا يحسن السكوت يحصل السكوت عليه يحسن السكوت عليه ولا مشاهدة في الاصطلاح فقولنا الكلام هو اللفظ المفيد أو المركب المفيد بالوضع قولنا اللفظ اللفظ هنا يجمل الصوت يجمل الصوت المكون من حقر أو حرفين أو أكثر من حروب الهجاء الممتدة بالألف والمختتمة بالياء والمختتمة بالياء ويفهم من هذا أن الصوت الذي لا يكون معه أحد حروب الهجاء فهو لا يسمى لفظا لا يسمى لفظا لأن الصوت أعام من اللفظ أحظتم لأن الصوت أعام من اللفظ فقد يطرق الإنسان ويكون هذا صوت لكن لكنه ليس ليس لفظاً, ليس لفظا طيب قولنا عن لفظ هنا يخرج به ما سوى اللفظ وهو الإشارة والكتابة والرموز وما شابه ذلك هذه كلها ليست ليست لفظا هذه كلها ليست لفظا وهذا معلوم عند أهل اللغة وفيه رد على الأشاعرة وغيرهم من يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس أو المعنى القائم بالذات لأن الاشاعره يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى النفسي المعنى النفسي كما مر معنا سابقا يقولون هو معنى قائم بالذات الالهيه انعبر عنه معنى نفسي قائم وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عنه بالعربية كان قرآن وإن عبر عنه بالعبرية كان ثورات وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا هذا هو كلام هذا هو كلام الأشاعرة فيما يتألق بكلام الله عز وجل وهذا كلام باطل وهذا قول قول باطل كما مر معنا سابقا في شرح, سابقا في شرح حائية إبطال قول الأشاعرة وغيرهم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل ولكن المراد من إرادة قول الأشاعرة هنا لأن أكثر أهل الأصول من المتكلمين وكان لهم ذيب فيما يتعلق بتعريف القرآن الذي هو مبحث من منباحث أصول الفقه وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأمر في باب الأمر كما تيأتي أنهم يقولون إن الأمر ينقسم من قسمين أمر النفسي وأمر اللقظي فالأمر النفسي هو ما ذكرون في التعريب وأما الأمر اللقظي فهو ما كان نعم منطوقة بحروف وأصوات كالأمر والنحي وغيره وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الأمر أشاهد أن هذا فيه رتع الأشائر على أن ما كان من باب الكتابات أو الرموز او الإشارة أو المعنى النفسي فإنه لا يعد لا يعد كلاما فإنه لا يعد كلاما أما من جهة الرد عليهم فنحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وأنه بحروف وأصوات تسمع كذا ولأجل أن نعرف أن الكلام النفسي أو الحديث النفسي لا يعد كلاما أن الله سبحانه وتعالى قال عن قال في كتابه عن زكريا قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية أن لا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية فهنا استجاب نعم للأمر فقال في الآية الأخرى فأوحى إليهم أوحى إليهم بالإشارة أنسب بحبك وعجية فهنا ما سماه كلاما هنا ما سماه كلاما ومثل هذا بالتفاق أهل العلم أن الإنسان إذا نذر أن لا يتكلم وأشار إشارة فإنه لا يحمد فإنه لا يحمد كذلك قال تعالى في قصة مريم إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسية ثم قال فأشارت إليه قال فأشارت إليه فدل على أن الإشارة ليست ليست كلاما ليست كلام وأن الكلام لا بد أن يكون بلفظ لابد أن يكون بلفظ وهؤلاء الأشاعر وغيرهم هم يستدلون بأدلة منها مثلا قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا لا الله بما نقول وحديث النفس سماه, سماه قولا وكذلك عمر ابو خطاب رضي الله تعالى عنه في بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال ودورت في نفسي كلاما ودورت في نفسي كلاما وما تحدث به وما دارت سماه كلاما فهؤلاء يقولون ان حديث النفس هو كلام ولذلك قالوا عن كلام الله انه معنى قائم بالنفس معنى قائم بالذات الالهيه لكن نقول هذا حتى ولو قيل الكلام سمي كلاما أو قولا فإنه ما سمي كلاما أو قولا إلا مع السقيل فقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبون الله بما نقول هنا عرفنا أنه حديث نفس بالتقيد لأنه قال في بأنفسهم لكن لو قال ويقولون لو لا يعذبون الله بما نقول على ماذا يحمل هل يحمل على الكلام النفسي لا يحمل على الكلام يحمل على الكلام الظاهر يحمل على الكلام الظاهر. كذلك قول عمر لو قالت دورت كلاما هل يفهم كلام النفس؟ لا يفهم إذن لا يسمى الكلام كلام النفس أو حديث النفس إلا إلا إذا طيّد إلا إذا طيّد وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لن تتكلم أو تعمل بها. ما لم تتكلم أو تعمل به يعني حديث النفس لا يضر ظالم أن الإنسان لم يتكلم ولم يعمل ولم يعمل به في الواقع إذن هذا هو القيد الأول نعم في قولنا هو اللفظ الكلام. هو اللفظ وفيه رد على من على الأشاعر